بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا هو الدرس الثالث من شرح مقدمة الثالث ابن يد الزيد الخيرواني رحمه الله وكان هذا المجلس في ليلة الثامن والعشرين من شهر رجب من العام خمسة وتلاثين بعد المئة الرابعة وألف قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادر الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل, قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيظلوه بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعال أن يكون في ملكه ما يريد أو يكون لأحد عنه غناء خالق أكثر... خالق خالق طيب. أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم. يكون خالق عندك؟ لا لا لا. لا لا لا. لا لا لا. لا لا والمقدر لحركاتهم وأجيالهم. مم طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دام. أما بعد. فالمصنف رحمه الله تعالى والإمام ابن أبي زيد القيرواني يبين في هذا المقطع من كلامه عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر والإيمان بالقدر والركن السادس من أركان الإيمان فلا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر فمن لم يؤمن بالقدر فقد نقض إيمانه والقدر معناه لغة كما قال أبو الحسين أحمد ابن فارس في كتابه معجب مقيس اللغة القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته يقالوا قدره كذا أي يقال قدره كذا أي مبلغه نعم وكذلك القدر فيقال القدر القدر وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير وقدرته أقدره <تصفيق> والقدر هو قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها <تصفيق> التي أراضها لها هو القدر أيضا القدر والقدر كلاهما صحيح نعم وقال ابن الأثير في نهاية في النهاية في غريب الحديث <تصفيق> القدر ما يقدره الله من القضاء ويحكم به من الأمور <تصفيق> وقدر كل شيء ومقداره يعني أيضا مقياسه <تصفيق> والفرق بينه القدر والقضاء وكما قال أيضا ابن الأثير القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر و فالقدر بمنزلة أساس البيت والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء كأن القدر يسبق القضاء ومعنى هذا الكلام المقصود منه أن القدر هو ما قدره الله عز وجل بسابق علمه الأزلي قبل أن يخلق الخلق وكتب سبحانه علمه السابق هذا وما قدره في الخلق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. و... وقضى سبحانه أن تتحقق هذه الأقدار في الأوقات التي قدرها سبحانه فالقدر هو ما قد علمه الله عز وجل وشاءه وكتبه ثم يأتي القضاء بمعنى الفصل أي بمعنى وقوع هذه الأقدار التي شاءها سبحانه وكتبها في اللوح المحفوظ وضح الفرق وضح الفرق وضح الفرق بين القضاء والقدر القضاء بمعنى الفصل أي الفصل في وقوع هذه الأقدار والحكم بها على الخلق فالقضاء يعد تابعا للقدر القدر هو الأساس والقضاء هو وقوع هذا القدر في الواقع يعني قدر الله عز وجل أننا نجلس هذا المجلس هذا في علم الله السابق سوف نجلس هذا المجلس في هذا المسجد وهذا العلم السابق مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والارض ثم لما جلسنا الآن في هذا المجلس هذا القضاء وقع القدر موافقا أو وقع القضاء موافقا للقدر نعم وهكذا والأدلة من كتاب الله على الإيمان بالقدر قول الله عز وجل وخلق, الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقول الله عز وجل ان كل شيء خلقناه بقدر اه وقال الله عز وجل قد جعل الله لكل شيء قدرا وقول الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار اه كل شيء عنده بمقدار فمؤمن الأدلة من السنة فمنها ثلاثة أحاديث تفرد بها مسلم في صحيحه عن البخاري الحديث الأول وأول حديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق يحيى ابن يعمر من, من أئمة التابعين أن يحيى قال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 أبا عبد الرحمن ظهر ناس قبلنا يقولون ظهر ناس قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر وإن الأمر ألف يعني الأمر مستأنف ليس مقدرا تقدرا سابقا ف فغضب فأجاب ابن عمر قائلا إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براءء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر وأن لأحدهم مثل مثل أحد ذهبا فإنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر هكذا فالإيمان بالقدر ركن أركان الإيمان ثم شرع ابن عمر فروى ما سمعه من أبيه عمر فيما يتعلق بحديث جبريل عليه السلام في بيان أركان الإسلام والإيمان أوه.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 حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز هكذا على الشك كل شيء من قدر حتى العجز والكيس وأخرج مسلم أيضا من حديث أبي هريرة نعم رضي الله عنه أنه قال جاء ناس من المشركين يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل قول الله عز وجل يوم يصحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد بين ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل أن للقدر أربع مراتب المرتبة الأولى هي مرتبة العلم العلم السابق لله عز وجل أي علم الله الشامل المحيط بكل شيء فإن الله علم ما كان وما سيكون إلى أن تقوم الساعة وإلى ما بعد ذلك وكتب علمه سبحانه في اللوح المحفوظ فالمرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء هذه المرتبة دلت علي عدة أدلة من كتاب الله منها قول الله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وقول الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم وقول الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون النجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس سادسهم نعم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بمعمير يوم القيامة الله عز وجل يعلم كل شيء لا تخفى على الله خافية وهذه الإحاطة من الله عز وجل أي بالعلم بما كان وبما سيكون إنما هي الأصل والأصيل في القدر والذي من أنكره كفر فلذلك قال الشافعي رحمه الله جادلوا القدرية أي الذين ينكرون القدر بالعلم فإن أقع فإن, فإن أنكروه كفروا إن أنكروا علم الله السابق بكل شيء كفر كفروا كفروا بإذن الله وإن أقروه خصموا أي غلبوا إن أقروا بالعلم فقد سقط مذهبهم في إنكار الليل القدر ولذلك اتفق علمة السلف الصالح على تكفير القدرية منكر العلم مشبهوهم بالمجوس أوه. اتفق السلف الصالح على تكفير القدرية الذين ينكرون علم الله السابق. أوه. نعم والمرتبة الثانية من مراتب القدر الكتابة. وهي أن الله عز وجل كتب علمه الأزلي بكل خلقه في اللوح المحفوظ حيث أمر القلم خلق الله عز وجل القلم فقال له أكتب قال ما أكتب قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فأمر سبحانه القلم بكتابة مقادير الخلاء بما يعلمه بما يعلمه عز وجل فكتب علمه سبحانه وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ. لا تعني الجبر وكذلك العلم السابق أي إن علم الله عز وجل السابق بما يفعله المكلفون من طاعات ومعاصي وأمره سبحانه القلم أن يكتب هذا العلم الأزلي في الوحى المحفوظ لا يعني أن الله عز وجل جبر العاصي على المعاصي ولا الطائع على الطاعة فعقيدة الجبري عقيدة فاسدة هي ضد عقيدة القدرية فالقدرية لا يقرون بالعلم وهم الغلا منهم الذين أنكروا العلم ولا يقرون بمشيئة الله لا يقرون بمشيئة العباد المرتبطة بمشيئة الله بل يقولون إن للعباد مشيئ مستقلة كما يأتي عن الله عز وجل وأما الجبرية على النقيد غلوا في إثبات القدر حتى ادعوا أن الله عز وجل جبر العباد على أفعالهم وأن العباد لا اختيار لهم كأنهم كالريشة في مهب الريح يعني وهذا يناقض الفطرة أنت الآن تأتي وتقوم وتتوضأ وتأتي للمسجد كي تصلي وتأتي كي تحضر مجلس العلم هل تشعر أن هناك من جبرك على هذا إذا تركت الصلاة إذا ترك فلان الصلاة أو شرب الدخان أو استمع إلى موسيقى أو حلف بغير الله أو دعا غير الله أو خرج في هذه المظاهرات ها هل هناك أحد جبره على هذا هل يحتجوا على الله يوم القيامة أنه كان مجبورا؟ لا حجة له آه. لا حجة له لم يشبر أحد ولكن هناك التوفيق والخذلان هذه مسألة الأخرى ها فإن الله يوفق الطائع ويزيد ويزيده وأن ويخذل العاص والمنافق والمبتدع صاحب الهوى ويزيد في الضلال والإحتراف إذا استمر على مخالفته ولم يأت منها. نعم. ومرتبة الكتاب دل عليهم كتاب الله. قول الله عز وجل لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادية الصالحون أن الأرض يريثها عبادية الصالحون والزبور هنا يشمل جميع الكتب المنزلة من السماء وقيل إن الذكر هنا في هذه الآية هو اللوح المحفوظ و معنى الآية على هذا يكون هو قد كتبنا في الزبور أي في الكتب التي نزلت من بعد أن كتبنا هذا أو من بعد أن كان هذا مكتوب أن كان هذا مكتوبا لدينا في اللوح المحفوظ أن الأرض يريث عبادي الصالحون، وكذلك قال الله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أي أن القرآن كتب في أم الكتاب وأم الكتاب عند الله عز وجل هو اللوح المحفوظ كما قال الله سبحانه وهو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي مسجل مكتوب في اللوح المحفوظ قم الأدلة من السنة على الكتابة فمنها حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيح أنه سمع أو أنه أن قال أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة نعم. وقال وعرشه على الماء. أي قبل أن توجد السماوات والأرض لم يكن هناك سماء ولا أرض. لما كان هناك العرش يعني من المخلوقات فقط العرش والماء الذي تحت العرش. فالذين يعتقدون عقيدة أهل وحدة الوجود يقول إن الله موجود في كل الوجود ولم الساكين أين الله قبل أن يخلق الوجود هؤلاء في ضلال المبين ويتيهون في أودية من الغلو أوقعهم فيها الشيطان بسبب انتكاسة فترتهم واتباعهم لأهوائهم فكيف يقال هذا في حق الله عز وجل؟ هو سبحانه كان مستويا على عرشه وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض فكيف يكون حل فيهما بعد ذلك أحنا وأيضا أخرج ابن أبي عاصم في السنة والدارمي في الرد على الجهمية والفريابي في القدر والآجر في الشريعة والبيهقي في القضاء والقدر كلهم وغيرهم بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل شيء نعم. ولو شاهد هذا الحديث هذا الحديث وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ولو شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا إن أول شيء خلقه الله القلم وأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين قال اكتب فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول نعم بر أو فجور رطب أو يابس فأحصار عنده في الذكر ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إِنَّا كنا نَسْتَنْسِكُ ما كنتم تعملون، فقال فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه آه. أي كتب أي القدر كتب وانتهى والأمر ولكن القضاء هو الذي به يقع القدر في مواقعه نعم وهذا الحديث أيضاً حديث عمر أخرجه الفريابي في القدر والأجر في الشريعة وصححه الشيخ الألباني. نور الله. والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة. نعم الإيمان بمشيئة الله النافذة على كل الخلائق فإن تؤمن أن الله عز وجل له المشيئة العليا المهيمنة النافذة على كل المشيئات وعلى كل المخلوقات وما وَمَا تَشَأُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وقال الله عز وجل كذلك يفعل الله ما يشاء وقال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه إلى آخر الآيات في هذا الباب فالله عز وجل له المشيئة العليا التي لا تضاهي مشيئة المخلوق فالمخلوق فالمخلوق له مشيئة ولكنها مشيئة محدودة لا يتمكن بها من فعل كل شيء ولكن الله له المشيئة النافذة فمن مشيئته سبحانه ويهدي ويضل يهدي من يشاء ويضل من يشاء <تصفيق> كما قال التحاوي في معتقده <تصفيق> نعم يعصم ويعافي فضلا منه ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه فالهداية والتوفيق والعزم يفضل يتفضل الله بي على من شاء من عباده والخذلان وال وال والمعصية والخسران إذا وقع فيهم أحد يكونوا بعدل الله بسبب سبب مخالفة هذا العبد والله لم يظلمه وما كان ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا وقال سبحانه بالحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما <تصفيق> فلا تظالموا حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم طيب نعم لذلك قال الله عز وجل لو شئنا لآتينا كل نفس هداها <تصفيق> <تصفيق> وقال سبحانه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الله سبحانه قادر أن يهدي الخلق جميعا ولكن اقتضت حكمته أن يوجد مؤمن وكافر وطائع وعاصي وكل ميسر لما خلق له المرتبة الرابعة هي مرتبة الإيمان بخلق الله لمشيئة العباد ولأعمال العباد أن تؤمن أن للعباد مشيئة تتناسب مع ضعفهم وأن هذه المشيئة مرتبطة بمشيئة الله العليا المهيمنة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذا الارتباط في المشيئة كما قلت وأكرر لا يقتضي الجبر فلله المثل الأعلى ولا تضرب لله الأمثال أوه. لا تضرب لله الأمثال إن سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير أوه. فلا يقال إن الله عز وجل جبر العباد لما خلق أعمالهم والله خلقكم وما تعملون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل كل صانع ان الله نعم ان الله خالق كل صانع وصناعته اخرجه البخاري في خلط افعال العبادات طالما خلق كل شيء الله خالق كل شيء هذه عقيدة يقر بها جميع البشر حتى من طوائف أهل الشرك والوثنيين يقرون بأن الله خلق كل شيء اليهود والنصارى لا ينكرون هذا يقرون أن الله خلق الخلق الله خلقهم وخلق السماوات والأرض وخلق الكون كله لا يجادلون في هذا ولكنهم يشركون, يشركون بالله في العبادة يتوجهون بالعبادة للمسيح عليه السلام ولمريم عليه السلام كما أن جهلة الروافض الشيعة يتوجهون بالعبادة لعلي وللحسين والأئمة، بل يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب، فاعتقدوا فيهم صفات الروبوبيا، كما ذُوّب بهذا الكليني في كتابه الكافي، قال باب الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، هذا معتقد رافضة الشيعة في أئمتهم. ولهذا قال الخميني في كتابه لعله الحكيم الإسلامي أو كشف الأسرار نسيت الآن قال الخميني قال إن أمتنا بلغوا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل هكذا يعتقدون في أئلمتهم غلو بعد غلو فلذلك إذا وجد من يزكي هؤلاء ويدافع عنهم ويريد أن يدخلهم في بلاد الإسلام تحت دعوة الحرية حرية الاعتقاد فعلم أنه يعمل ضد هذا الدين وإن ادعى أنه يدعو إليه آه. فكل من أعان الروافد على دخاء على دخول على دخول بلاد الإسلام شأم أبا هو خائن لهذا الدين قبل أن يكون خائن للوطن على معنى الوطنية الذي يعلنونه لما الذي يعلن هذا الدين لأنه يغرر بالمسلمين و. يدفع المسلمين إلى الوقوع في شراك وشباك هؤلاء الفجرة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل خلق أفعال العباد وذكرنا حديث حديثة الذي أخرجه البخاري في خلق أفعل العباد <تصفيق> إن الله يصنع كل صانع وصنعته <تصفيق> وانتلع بعضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون <تصفيق> قال البخاري <تصفيق> فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة نعم <تصفيق> هذه العقيدة ينبغي أن تترسخ في قلوب المؤمنين، وبهذا يبرؤون من حول أي من حول من حولهم وقوتهم وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لكي أن تعرف قدر نفسك. آه. فتطلب تطلب من ربك العون والتسديد والإعانة إياك نعبد وإياك نستعين أي نستعين على عبادتك بك سبحانك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ها؟ وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أوه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا شيء كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء أو لن يضروك بشيء إلا شيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أي أن الأقدار كتبت في لوحة المحفوظ وانتهى رفع القلم الذي كان يكتب في لوحة المحفوظ وجفت أي كتبت فوجف المذاق ولا, ولا يغير شيء ان الله قدر وان الله كتب القدر وانتهى الامر ولذلك علينا ان, أن نستحضر هذه النصوص في كل حياتنا وبها ننال النصر من الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم هذا في رد على الجبرية الذين يقولون إن الله جبر العباد على أفعالهم الله علق نصره بمن ينصره فهل يجبر الله عز وجل العبد على أن ينصر ربه حتى ينصره لا يقول هذا عاقل كما ذكرت لكم أنت الآن بحضورك لمجلس العلم هذا كي تتعلم دينك وعقيدتك يرجى لك التوفيق من الله لأن السنوك طريق العلم من أسباب دخول الجنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بهذا تأتي بسبب من أسباب النصر لدين الله والذين يخرجون في المظاهرات على النقيض، على النقيض من هذا تماما هم يأتون بسبب من أسباب الخزلان لدين الله ويخالفون أمر الله لأن الله لم يأمر بهذا بل حرم هذا حرم سبحانه الفساد والإفساد في الأرض المظاهرات هذه فساد وإفساد في الأرض لا يخالف في هذا عالم ومن يقول بخلاف هذا ليس بعالم بل لا يخالف في هذا عاقل يحترم عقله أن هذه المظاهرات هي فساد وإفساد في الأرض والله عز وجل يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وكما قال الله في حق اليهود كلما أوقضوا نارا للحرب أطفاءها الله ويسعون في الأرض فسادا فذي المظاهرات من السعي بالفساد في الأرض آه. بارك الله فيكم وفي هذا يكون انتهاك الحرومات وانتهاك الأموال وتضيع الحقوق على العكس ما يقول هؤلاء نصدق كلام الله عز وجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدق كلام اليهود والأمريكان الذين هم الذين شرعوا هذه المظاهرات نأخذوا بتشريع اليهود وأمريكا ونأخذوا بتشريع الله عز وجل وكلامي هذا ليس كلاما في السياسة نتكلم عن حكم شرعي لأن الذين أقروا هذه المظاهرات إنهم أقروا تبعا لليهود وأمريكا هم الذين أدخلوها إلى بلاد الإسلام ما كان يعرفها المسلمون من قبل ثم تبعوهم حزب لقوان المسلمين وألسقوها بالإسلام والإسلام بريء من كل هذا هذا التشريع تشريع أخذ عن الكفار ثم أراد حزب الأخوان المسلمين أن يجعلوه من دين الإسلام أن يجعلوه من وسائل أمر المعروف والنهي عن المنكر كيف يكون المنكر أمرا بالمعروف فالمظاهرات منكر في نفسها كيف تكون وسيلة لإنكار المنكر فالشاهد بارك الله فيكم أن هذه المظاهرات هي من الفساد في الأرض ومما لا يرضاه الله عز وجل أبدا ولا نشك في هذا نعم. فعلينا أن ندرك حقيقة الحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي يكون بكتاب وسنة وأما الأحكام الوضعية التي وضعها البشر تكون تبعا للأهواء لا تستند إلى كتاب ولا إلى سنة، وهذا الذي عليه حزب الخونة المسلمين الذين يدعون أنهم يريدون تحكيم الإسلام وهم يحكمون الأهواء، فإن أحكامهم في جلها تدور حول تحكيم العقول والأهواء وتحكيم نظم أهل الكفر الذين التي هم يكفرون بها الآخرين. هم أرباب تحكيم الديمقراطية المخالفة للإسلام، هم أرباب تحكيم الاشتراكية المخالفة للإسلام. وهذا كلامه كلام في الدين ليس كلاما في السياسة الفاسدة التي لا تعنينا في شيء ولا ينزع عنها المسجد. لما تكلم الحكم من شرعي. فهذه الأمور كلها تخالف شرع الله، الله أزوجه، وليست من دين الله. بل هي كلها من مذاهب أهل الكفر التي أرادوا أن يقحموها في بلاد الإسلام إقحاما ثم جاء الإخوان المسلمون وطبلوا لهم وأخذوا يفتون الفتاوى الباطلة التي تلبس هذه الأمور لبس الإسلام وليست من الإسلام في شيء. فكلما أراد الكفار أن يتكلموا في الإسلام استعانوا بالإخوان المسلمين حتى يأتوا من الفتوى استعانوا بالقرضاوي واستعانوا بمن على شاكلته من دعات الباطل كي يفتو لهم الفتاوى الباطلة التي تتوافق مع خططهم وأوائهم. كما أفتى القرضاوي قبل هذا عمل الله بما يستحق بجواز أن يقاتل المسلم في جيش الكفار. ضد المسلمين هل يفتي بهذا عاقل أو عالم يعرفه الإسلام أن يقوم المسلم بمشاركة الجيش الكافر وكان يقصد بهذا جيش الجيش الأمريكي في قتال المسلمين يقول إقرار لميثاق الوطنية هذه حجته في الفتوى يعتمد في فتوى عليه على الميثاق الوطني لا يعتمد على كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل هو الذي قال مقولته الخبيثة إننا نريد إننا لا نريد دولة دينية نريد دولة مدنية ديمقراطية يقول هذا عالم يعرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن لا نريد دولة دينية لا نريد دولة تحكم الكتاب والسنة نريد دولة ديمقراطية مدنية لا تحكم كتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقولون نحن نريد الإسلام أي إسلام هذا نعم هم ضد الإسلام بارك الله فيكم نعم هذا النشاء ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك يضل من يشاء فيخذله ويهدي من يشاء إلى أن قال تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد إلى آخر مقال هذا كله تقرير لعقيدة القضاء والقدر على ما بينا ومن الحديث التي تبين هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين والذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق زيد ابن وهب ابن مسعود أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علاقاً مثل ذلك، ثم يكون مضغطاً مثل ذلك، ثم يبعث ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال لكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. الحديث <تصفيق> الآخر الحديث <تصفيق> طيب اقرأ قال المؤلف رحمه الله الباعث رسل إليهم بإقامة الحجة عليهم طيب كما قال الله عز وجل ورسلاً نعم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل أي أن الله عز وجل ذكر بعض الرسل الذين أرسلهم إلى بني آدم في كتابه ورسلا لم نقصصهم عليك هناك رسل لم يعلمنا الله جل وجل بهم. لم يذكر أسماءهم نعم ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل آه. وكان الله عزيزا حكيما أي أن الله أرسل الرسل كي يقيم الحجة على العباد سبحانه نعم اقرأ قال رحمه الله ثم ختم الرسالة والنزارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فاجعله آخرة المرسلين بشيرا ونبيرا وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا من مميرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به ديناه القويم نعم وهذا به الصراط المستقيم نعم ويعني بلا شك هذه العقيدة عقيدة ختم, ختم الرسالة هي من المعلوم من من الدين بالضرورة فالمسلمون جميعا يكررون ويعتقدون أن خاتم الرسل وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأن شريعة القرآن هي الشريعة الخاتمة هي الرسالة التي ختم الله فيها الرسالات فلا نبي بعد رسول الله ولا رسول ولا رسالة بعد القرآن والأدلة من هذا والأدلة على هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة منها قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتمه النبيين وكان الله بكل شيء عليم وفي السنة أخرج البخارية ومسلم من حديث محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير ابن مطعم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء وذكر منها وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد يعني لا يأتي نبي بعده وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يعني حدث أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال <تصفيق> كانت بنو إسرائيل تسوسوهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وإنه لا نبي بعدي, لا نبي بعدي وأيضا في الصحيحين من حديث سعد ابن أبي وقاس رضي الله عنه أنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون هارون من موسى إلا أو غير أنه لا نبي بعدي نعم ونحو ذلك من الأحاديث فكأن قوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي قد تواتر أو اشتهر واستفاد لفظا نعم ونحو في من الأحاديث نعم طيب توصلت إلى طيب وأما قول المصنف فاجعلوا آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله إلى آخر الكلام فقد ضل على هذا عدة آيات في كتاب الله منها ما جاء بنحو الأفضل المصنف حيث قال الله عز وجل يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله سبحانه إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة آه. وقال الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نعم إنه وقال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نحن ذلك من الآيات اقرأ لا رحمه الله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 واتبع هواه فطرد وقول الله عز وجل وأقسم بالله جاهدائهم منهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالإيمان بالساعة والبعث من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها والمشركون إنما أنكروا البعث وقيام الساعة وقالوا إن هي لحياتنا الدنيا لموت ونحيا وما نحن بمبعوثين أوه. وكما يقول بعض المعاصرين من الذين ينتسبون إلى الشيوعية يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلغ يعني لا حساب، فيعتبرون أن النهاية تكون في الدفن في الأرض، ولذلك انتشرت مقولة ذهب إلى مثواه الأخير، هذه العبارة خطأ، لا يقال مثواه الأخير، بل هو أول منازل الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. القبر أول منزل من منازل الآخرة فليس الدفن في القبر المثوى الأخير هذا التعبير خطأ والبعض من المسلمين يردده بجهل يعني لا يقصد المعنى الباطل الذي قصده الدهريون الملحدون ومن إنكار البعث وإنكار الحساب والعذاب نعم وكما أخرج البخاري وأيضا مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني <تصفيق> وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته آه. أي أن الخلق ابتداء هو الأصعب أما أن يعيد الخلق بعدما خلق وفني الخلق هذا أسهل أهون أما الصعب أن يخلق شيئا من العدم لا وجود له فهؤلاء الذين ينكرون البعث من المشركين كانوا يقرون بأن الله خلق كل شيء فمشرك قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض وأن الله خلق كل شيء وفي الوقت نفسه كانوا ينكرون البعث فبين لهم الله عز وجل أن إعادة الخلق ليست بأصعب من ابتداء الخلق فمن قدر على الأولى قدر على إيش على الثانية وأما شتموه إياي فقولوه اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمت لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأخرج أيضا البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين نفختين أربعون فقالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت فقالوا أربعون شهرا. قال أبيت فقال فقالوا أربعون سنة قال أبيت أي أنه سامع النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القول ولم يحدد فقال أربعون فقط ولم يحدد لي سنة أم يوم أم شهر ثم قال ثم ينزل الله من السماء ما فينبتون أي الموتى الذين في القبور كما ينبت البقر الزرع يعني يخرجون من الأجداد ها كأنهم جراد منتشر وهم كأنهم نبات على وجه الأرض قال وليس من الإنسان من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب <تصفيق> هذا الذي يبقى من جسم الإنسان إذا وضع في التراب <تصفيق> نعم ونعم ومن يركب الخلق يوم القيامة آه لأن الله عز وجل يركب كل إنسان ويعيده إلى الخلق مرة أخرى من عجب من من عجب الذنب هذا. وهي كما قال الحافظ العجب بفتح المهملا أي بفتح العين وسكون الجيم ويقال له أيضا عجم بالميم وعظم لطيف في أصل الصلب. هو رأس العصعص الذي يكون في آخر الظهر، <تصفيق> ومكان رأس الذنب من ذوات الأربعة، آه أي يعني عند الحيوانات التي تمشي على الأربعة مكان هذا العظم عند رأس الذنب أي الذيل. آه. نعم. أما قوله أن لا ضاعف لعباد المؤمنين الحسنات. ضل على هذه عدة أحاديث منها ما جاء في حديث المعراج من حديث أنس إن أنه سبحانه قال إنه لا يبدل القول القول لديه كما فرض كما فرضته عليك في أم الكتاب قال فكل حسنة بعشر أمثالها في خمسون في أم الكتاب أي الصلوات خمسون أي في الثواب الفضي في أم الكتاب وخمس على آه نعم وأيضا أخرج مسلم من حديث أبي ذر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنات فلو عشر أمثالها وأزيد أي أن الله عز وجل يضاعف الحسنات أكثر من هذا لمن شاء يعني من ممكن أن يأتي العبد بحسنة واحدة الله عز وجل يضاعف الثواب عليها أضعافا مضاعفة أكثر من عشرة أمثالها وهذا على حسب العمل فكلما أخلص العبد في في العمل وكلما كان العمل فيه إعزاز ونصر لدين الله وفيه ما لم يقف به الآخرون من الفرض الكفائية لأن الفرض الكفائي الذي لا يقوم به طائفة من المسلمين ها؟ مما به يسقط هذا الفرض أو يسقط هذا الإثم عن الباقين من أتى به فلو فضل عظيم فمن يسد فغرة في أداء فرض كفائي نحو نشر العلم ونشر الحق الذي صار غريبا عند أكثر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي لفظ الذين يصلحون إذا فسد الناس هذا بلا شك مما له فضل كبير وبيه تضاعف الحسنات عند الله عز وجل نشر الحق وتمليغ الحق وقمع الباطل هنا وصفها. قال رحمه الله وصفح لهم للتوبة عن كبائر السيئات وغطر لهم الصغائر بالصناد الكبائر مم. طيب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 ودل على هذا عدة أدلة من كتاب الله منها هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال سبحانه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وقال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم فأنفاؤولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدن عليهم عذابا أليما وأما قوله وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر أي أن العبد إذا اجتنب كبائر الذنوب تغفر له الصغائر مع تنبيه على أن الإصرار على الصغيرة يحولها كبيرة كما قال العلماء هذه نقطة أهمة يخفل عن البعض نعم فمن أصر على صغيرة من الصغائر وداوم عليها وأبى أن يتوب إلى الله منها فإنه بذلك وقع في كبيرة بالإصرار هذا الإسرار وهذا يخشى أنه لا تكفر صغائره الأخرى لأنه لم يجدانب كل الكبائر والامر فيه نظر وفي بحث هل المصر على الصغيرة مع عدم التوبة والإقلاع عنها يمنع الفضل في تكفير الصغير الأخرى في بحث وفيه نظر والأحاديث تدل على أن الصغائر لا تغفر إلا باجتناب الكبائر ومن الكبائر الإصرار على الصغائر والكبائر تشمل الزنا وشرب الخمر والقتل قتل النفس بغير الحق ونحو ذلك والربا وعقوق الوالدين ومشاكل ذلك من الأمور نعم والآيات التي تدل على هذا قول الله عز وجل إن تجترم كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقولوه سبحانه الذين يجترمون كبائر الإفن والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر هذا شرط في التكفير أن تجتنب الكبائر فمن كان واقع, فمن كان واقع في كبيرة من الكبائر يمنع مغفرة مغفرة الصغائر حتى يتوب من هذه الكبيرة ومن كان واقعا في وقوق الوالدين إنه لا تغفر الصغائر له ومن كان واقعا في أكل الربا أيضا كذلك ومن كان واقعا في قتل النفس بغير حق كذلك ومن كان واقعا في القول على الله بغير علم الذي يعد من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله كما في صورة الأعراف وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تشركوا بله ما لم ينزل به سلطانة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون واقع في كبيرة من الكبائر أن يفتي بغير علم وما أكثر هؤلاء في زماننا الذين يفتون بغير علم فعرفوا أم لم يعرفوا واقعون في كبيرة من كبائر الذنوب وإن ظهروا في أعين بعض السود الذج أنهم من, من أصحاب الصلاح رغم أن فتاة وبعدها الظاهرة في البطلان وأنهم أفتوا بغير علم فكيف إذا ترطب على فتاويهم سفك للدماء وانتهاك للحرمات وتضييع للبلاد والعباد كيف يكون الأمر يكون أشد في الاسم وأشد جرما عند الله يوم القيامة فعلينا أن نحذر من الكبائر إن أردنا أن تكفر لنا الصغائر آه. علينا أن نحذر من هذا الأمر بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل الثبات والإعانة والسداد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. آه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.